ان عذاب ربك لواقع ما لَهُ من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا فويل يوم يذل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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين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 117. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 119. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْ بَارَ النُّجُومِ